انسى مروى انسى مروى في ايه يا غادم؟ عايش وصل اكدي على كل الزملاء اول ما يدخل يعني كله يسقف ما تقلقيش انا مزبطة الدنيا <تكتش> صباح الخير يا جماعة الحمد لله على السلامة يا عايش <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله على السلامة يا عايش الله يسلمك رفعت الاسلع بطل مش كنت تسيب الحرامي يقتلها ونرتاح يهو نعمل ايه بقى ساعة البصر بيعمل قدر ولا بيقولوا ساعة القدر بيعمل بصر رايح فيني عايش رايح مكتبي لا مكتب ايه ده الانسه مروه مستنياك في مكتبها سبحان مغير الاحوال مش ده اللي كانت بترمي التصميمات في وشه النهارده بنستقبل بالورد سمعك يا معفن اهلا اهلا وسهلا يا استاذ عايش صباح الخير انا اسف جدا على التاخير اصلي ما كنتش قادر اجري ورا الكورواز ولا إله. بس ريت ما تكررهاش تاني يلا يا جماعة كل واحد على مكتبه لا لا لا خليكوا زي ما انتم انا بشكرك يا استاذ عايش على موقفك النبيل انت فعلا انسان شهم عرضت حياتك للخطر علشان ترجع الشنطة اللي كان فيها نص مليون جنيه من ايدين الحرامي الوضيع السافل. بس الحقيقة انا يا فندم لما جريت على الحرامي ما كنتش بفكر في الشنطة ولا اللي في الشنطة نعم امال عملت كده ليه؟ اه صحيح امال عملت كده ليه ده انت كنت هتروح فيها انا عملت كده علشان خاطر حضرتك الفلوس اللي في الشنطة تخصك والحقيقة انا خفت لو الفلوس اتسرقت منك يجيلك تربانة في دماغك وانت دماغك غالية علينا جدا يا فندم برافو عليك يا عايش سقفه شكرا شكرا سقفش انت هناك سقفش سقف شكرا كده عايش حط المساعدول في جابه سامعك يا بلغة وعلشان النبيلة دي. باسمي وباسم الزملاء الوكالة بتقدم لك الشيك ده شيك شيك إيه ده يا نس هماروا ده شيك بخمسين ألف جنيه تعويض عن الأضرار اللي حصلت لك أنا عارفة طبعاً أن المبلغ متواضع جداً ما يسويش موقفك النبيل بس يا ريت تقبله عارفة يا نس هماروا حضرتك لو كرمشتي لي خمسة يا في جيبي من غير ما خبالي هكون أسعد إنسان في الدنيا لكن للأسف مش هقدر رأبلي الشيك ده ما أقولي هعيش ممكن أعرف السبب عشان أنا صعيدي والسعيدة ما بيقبلوش العوض عن اذنك يا نسا مروة معقول يا مروة معقول يا بنتي وفي حد اليومين دول بيرفض فلوس ده اكيد يبقى مجنون لا سعيدي قال لي السعيدة ما بيقبلوش عوض وليلي الولد ده اخبره ايه في الشغل. يعني أقل من العادي ده أنا كنت بفكر أرفضه لولا مستر مهند ومهند إيه دخله في الموضوع ده؟ رفض كل الأفكار اللي قد انتهاله في حملة القرية السياحية ووافق على شغل عايش وأصر عليه بشكل غريب جدا مع ان أنا شايفانه عادي قوي يعني مش مهم إنت الشايفاء إيه المهم يا بنت العميل ومهند مش أي عميل لا ده حد تقيل جدا تتصور يا بابا النعايش قدر يقنعه بسهولة جدا ان الوكالة بتاعتنا تمسك شغله اللي في دبي هايل هايل الولد ده يا مره ما تفرطيش فين هايل وده ريت تعرفيني عليه في اقرب فلصة رايح فين يا بابا هماش رجلها شوية انا اصلي زهقت من القعدة وانا جاية تماشى معي الله انت مش راحة شغلك لسه قدامي ساعة قولي بقى انت لسه زعلان مني يا بابا حد يزعل من روحه برضه يا بنتي عبد الله عبد الله, الله. الله. الله. الله. <تصفيق> يا عبد الله ايه في يا عيش هو احنا وصلنا لا ما تهببناش بس انا كتفي تخلع من ساعة ما طلعنا من مصر وانت نامي راسك على كتفي فسح شويه <تصفيق> مع اني مش جاي لي نوم ايه عمال مين اللي كان بيشخر في ودني من شويه بعدين يا اخي انا مش فاهمك انت جبله يعني ما عندكش اي احساس انا مش فاهم انت جاي لك نوم ازاي يا بني ادم احنا كلها ساعه زمن وحنوصل البلد فكر حنقول ايه لابوي على المصيبة اللي انت فيها دي يا عاطل يا فاشل ما هو ده اللي مطير النوم من عيني بقول لك ايه عايش مش انت بقيت فرخة بكشك عند الولية اللي اسمها مروة ولية. مش هي عرضت عليك خمسين الف جنيه وانت عملت فيها بوتريكا ورفضت الفلوس متهيجلي لو انت طلبت منها اي حاجة هتوافق حاجة زي ايه يعني وقالت باختصار عشان ري عبوك توظفني في شركتك توظفك ايه هي فتحة مكتب بريد يا ابني داني معايا بكالوريوز تجارة أن كلم انت بص قدامك تبص انت بص قدامك معايا بكالوريوز تجاره ممكن اشتغل في العسابات او مودلز او اي حاجة يعني انت فعلا ممكن تشتغل مودلز مودلز كتير انا عايز افهمك حاجة ماروان ريس مش اي حد يستحملها سيبك من شوية العاطف الهبلة اللي هي عملتهم اليومين اللي فاتوا. لكن دي ست جبارة جبارة انت ما تقدرش تستحملها ساعة زمن. وهي استحالة تستحملك خمس دقيقة على بعض ليه ان شاء الله نجس رجل ولا نجس ايد نجس مخ طب والعمل عايش هقول لابوك ايه انت احسن حاجة تفزق خطوبتك من زهرة وتريح دماغك ايه ايه ايه ايه ده نرمي نفسي تحت الجطرة هو انلي دي بتحبها يا عبدالله الحب يتخلق عشان زهرة ده انت لو شفتها يا ودي عايش هتتلعز هتتلعز جمال ايه؟ عينين ايه؟ وجواب ايه؟ و ويه ويه ايه انت عبيت يا لا هي مين دي لو شفتها؟ زهرة! زهرة حبيبة الروح! دي جنية في وسطان عمرك انت لما يلهفك انت بتوصف لأختي يا جاموس ده انا عندي منها نسختين زيادة وردة و وكمان اعملت اتغزل فيها قدامي يا بارد قوم! قوم فز من جنبي بدل ما طواحك من شباك العطر قوم! اتبسطت يا باو في العين السخنة؟ جدا طب ليه ما أخدتش حد من أصحابك يسليك؟ لا لا أنا كنت مبسوط لوحدي وإن شاء الله ناوي أعمل كده كل أسبوع وياريت يا مروه يا بنتي ياريت بعيدة غادة عني شوية وخليها تبطل تضرعوا علي وترقبني أنا عاصمة بحبش الحركات البلدي دي أنا كنت ألقان عليك بس يا باب أنا اللي ألقان عليك ليه بقى يا باب؟ ما أنا كويسة قدامك هم كويسة يا بنتي وإنت مضربة عن الجواز والذي كمان ضمن الوصايا العشرة اللي ورستيها عن أمك الله يرحمها بالعكس ماما كان حلم عمرها تشوفني في فستان الفرح وأنا قاعدة كده في الكوشة مع عريسي طيب يا ستي ما حلم أمك وحلمي أنا كمان وتتجوزي مش لم يلاقي العريس المناسب؟ بقى كل اللي تقدموا دول ما لقيتش فيهم العريس المناسب ما هي ماما لي ما توافقيش إلا بالعريس اللي يليق بيكي طب ما سابتش في وصيتها مواصفات معينة للعريس ده مرة كده كانت قالت لي إنها نفسها تجوزني واحد من أبطال أكتوبر طب أعمل إيه دلوقتي؟ وليلي أعمل إيه دلوقتي؟ ليه أقطع شراييني ولا أرمي نفسي تحت أي عربية عشان أرتاح منك ومن وصايا أمك في يا بابا؟ مالهم أبطال أكتوبر مالهم؟ يا بنتي يا بنتي أبطال أكتوبر على عيني وراسي وليلي يا مروة؟ نعم يا حرب اكتوبر كانت سنة كام كانت في اكتوبر يا بابا ما انا عارف إنه في اكتوبر يا مروه هو يعني اكتوبر هيجي في نوفمبر انا عارف انه اكتوبر انا بسال سؤال كانت سنه كام 73 يا بابا يعني من 36 سنة يعني لو افترضنا ان اصغر واحد اشترك في حرب اكتوبر كان عنده خمستاشر سنة يعني عمره دلوقتي فوق ال يعني قد في السن معقول؟ إذا ده؟ ماما حسبتها إزاي دي؟ شوف يا مروه يا بنتي، أمك سيادة العقيد عنايات كانت موهوبة في كل حاجة ما شاء الله وكان عندها قدرة تسيطر على كتيبة بأكملها، لكن إلا الحساب، أيوة إلا الحساب، كانت ضيعة في الأرقام طب ما يمكن يا بابا في حرب تانية غير 73، حضرتك نسيها يعني يعني عملنا حرب تلاتة وسبعين وربع يعني ايه حرب تانية مش فاهمة الله يسامحك يا عنايات بواسط دماغي البنت الوحيدة اللي حلتي روح الحاركة مرة امشي دلوقتي من وشي الحمدلله ع السلامة يا عايش البلد كلتها نورت بطلتك علي ما خلاص يا رائف عملت فعاصي في الولا كده ليه؟ شايفها حباية طماطم قدامك اه مش ابنيه وليس راجع من الغربة؟ اللي يسمعك كده يقول انه كان مسافر الحبشة طالما بعيد عن حدني يبقى في غربة ولا يهمك يا ام فعاصي فعاصي فيه برحتك وانا كمان وأنا كمان وحشتني قوي يا عايش وانتي كمان وحشتيني قوي قوي قوي يا زهرة عايش؟ انت الوحيد اللي ما بيتلخبطش فينا اتلخبط فيكم؟ ازاي؟ ده انتو اخواتي من زمان وخصوصا انت يا ياسمين بعرفك من ريحتك انا واردة عايش مش ياسمين اسمين ايه مش عاصل ريحتك كارفة على اسمين يلا حصل خير بس انت مالك مالك يا حبيبي خصص ده وشكلك هفتن ليه احنا كنا فين يا خالتي ده تكتب له عمر جديد بس اه. اه. اه. انا مش لك ما تجيبش يا الموضوع ده اه. هي خالتي رائفة غريبة هو ايه اللي حصل يعايش كفى الله الشر اه. انت عملت حادثة ولا ايه؟ هو عيالة تكون اتورطت في الميوه يا بحيتتين عيب يا ابا انا وعدتك هتفرج بس خايب زي ابوك انا اول ما شفتك قلبي انجبد عجبك كده يا جزمة اقولهم انا ايه دلوقتي اقولهم اللي حصل هي حكاية إيه؟ ما تنتج عايش اما خلاص يا ابا ما انا قدامك اهو صح صليم ما تقلقش يا ابا العم وما تجلجش يا خالتي الموضوع عد على خير والحمد الله جبضوا علاتي يا لهوي الحجن يا أبو عايش ابني انجتل